الفلاميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وانزل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 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ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 فِيأَتُ تُقاتِلُ فِي سَبيل اللَّ وَأُخْرَ كَافَِ وَخْرىَ كَافَِةُ يَرَونَ مِث لَم رَأَ لين واللَّهُ يُأَيدُ بَِصْرِه مََ شَ إِ فِي ذَلِكَ ل عبََةَ لئُلِأَبَصَ زوين للناس حب الشواتي من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا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 وَالضَّوَانُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَوْفِرْ لَنَا فَأَوْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ جِيدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إنِ الدّينَاءِ دَ الله الإِسلامام وَمَخْتَ لَ فََّذينَ أُوتُكِتابابَ إِللاا مِنْ بعدْدَ إلاا مِنْ بَعْدِمَ جَأَومُ الععِلْمُ بَغِييم بَينَومْ وَمَ يَكفُر بآيات الله فَإِنَّ اللهَّ سَرعُ الحِسَابَ فإن حاجوك فقل أسلمت وجي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم وبشرهم بعذاب أليم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 وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ نَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, تشاء تُنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما فِي الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تَوَدُّ تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فأنتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله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 والله اعلم بِمَا وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن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 وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وقد بلغني, الكبر وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٍ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةٌ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 واصطفاك على نِسَاءِ العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم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 اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين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 طير فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابري الاكمى والابرص واحي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله آمنا بالله والشهادة باننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 م إلََ مَجعُكُم فَحكُم بَينَكُم فَحكُم بَينَكُم ف مَاكُتُم فِي تَخْتَلِفُون فَأََّ الذيينَ كَفَرُوا فَأُعَذِبُ أَذابَ شَديد فيِي الدُّنيا والآخِرَ وَماَا لَم مِن النَّاصِرين وَأََّ الذيينَ آممَنُوا وَمِن الصَّالِحَاتِ فَيُوَفمك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 ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَانَجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَئِلُ ثُمَّ نَبْتَئِلُ فَنَجْعَلُ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم لما تحاجون في إبراهيم وما انزلت التوراة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 والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيف مسلما وما كان من المشركين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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه وكفروا آخرة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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يغون السرتهم بالكتاب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 بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ إن أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ لَا آتَئيتُكُمْ مِنْ كِتابابِوا وَحِكمَثَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ لَُؤمنِن النَّبِلَُؤمنِن النَّبيِي وَلَصُر النَّه قَا آقرََرْتُم وَأَخَذْتُمْ على ذَِكُم إِصْرِي قالوا أَقَرَرنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فؤلاء هم الفاسقون افغير دين الله يبغون وله اسلم وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها الى يرجعون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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَ أُمُّ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم مَزَّدَو كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدٍ فَلَن يُقْبَلَ مِن فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ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 إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءُ إِلَى نَفْسِي مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ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 لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا تَبْغُونَ عِوَجًا وَأَنتُم شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا اِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ عَنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ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 وانكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء اذ كنتم اعداء فاللف بين قلوبكم فاصبحتم باصبحتم بنعمته اخوانا وَكُتُم على شَفَاحُفْرَة مِن النَّادِ فَأَ قَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيل اللهَّهُ لَكُمْ آياتلَ عَكُم تَتَدُون وَْلتَكُم مِنْكُم أُمَّتُ يَدُونَ إلىلَى الخَير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 109. ويشك لهم عذاب عظيم 110. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 111. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم, أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب, فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما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 وَإِلَ اللهَّ تُرجَعُ الْ الأُمُ قُنتُم خَيرَ أَُّةٍ أُخْرِرجَة لَّ اسَِأّونَ بِالمَعرُوف تَأّرونَ بِالمَعرُوفِ وَتََّونَ عَنِ الْ المُكَدِ وَتُؤِّنونَ بِلل وَلَ آممَنَ أَهْلكِتابِلَ كَانَ خَيْرَ اللوْ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون ويقتلون الانبياء بِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين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 هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر اصابت اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelونكم خبالا وجد ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ هَأَ أنْتُمْ أُولَاءِ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 طائفتان منكم ان تفشل والله ولي يوم ما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين ألن الَّذِي يَكْفِيكُمْ أَن يُمْدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَىٰ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 هذا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثله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 أَمْ حَسِبَتُمْ أَ تَدُخُلُجََّةَ وَلََّا وَلَمَّ يَعْلَمِ اللَُّذينَ جَذُ مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَُّذينَ جَادُ مِنْكُمْ وَيَعَلَمَ الصَّابِرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَلَقَدْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب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 سَيُنْقِذُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّنُون بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم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 فَاَثَابَكُم غَمًّا بِمِثْلِ كَيْلا تَحْزَنُوا لِكَيْلا على عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أمنة أَمَنَتَ نُعَاسٍ يَئُشَاطَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان انما استزلهم ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم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 وَمَنْ يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توفى،, ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ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 يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُزَكُّونِي وَيُعَلِّمُونَكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُونَكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس ان الناس فزادهم ايمانا فَكَانَ دَأْهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ بِمَنْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الامبياء بابي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان إن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى, حتى يأتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي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 وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتابا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 قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ تَبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَامِنُوا أَنَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَأَوْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ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 لهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا